إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه وإذا كانوا معه على أمر دام لم يذهبوا حتى يستأذنون إن الذين يستأذنون كأولائك الذين يؤمنون بالله ورسوله فَإِذَا سَأَذَنُوكَ لِبَعْضِ تَعْنِيهِمْ فَأَذَن لِّمَن شِئْتَ مِنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمُ اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ لَّا تَجْعَلُوا دُعَاءَ الرَّسُولِ بَيْنَكُمْ كَدُعَاءِ بَعْضِكُمْ بَعْضًا ۚ قَدْ يَعْلَمُ اللَّهُ الَّذِينَ يَتَسَلَّلُونَ إِلَىٰ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 ولم يتدفق ولا دو ولم يكن له شريك في ملك وخلق كل شيء وخلق كل شيء فقدره تقديرا